إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلَّ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِيْنَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَ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 وَالْحافِظينَ فرُوجَم والْحافِظاتِ وَذكرِرينَ اللهَّ كَفَ وَذاكرِاتِ أَعدد اللهَّهُ لَهُم أَعدد اللهَّهُ لَهُم مغفرة وأجرا عظيما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 وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأه مؤمنه ان وهبت نفسها ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك